أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فراءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشر وعدموا أنكم غير ماجز الله وأن الله مخزن كافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء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 فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلف الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم وقادوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بِأَنَّهُمْ القوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم؟ إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا فِيكُمْ فيكم إلا هو لا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَالُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الرَّسُولِ إِنْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ فلا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حقا تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم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 ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وانيجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أم أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 اعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا ابا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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليطره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهباد ليأكلون أموال الناس بالباطل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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نار جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تُنْذَرُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِسُونَ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 كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقنتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إِلَّا تَنْفِرُوا يعذبكم عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير إِلَّا تنصروه فَقَدْ نَصَرُهُ الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الدماء في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأرسل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها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 لو كان عرضا قريبا وسفعا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم ولكن كره اللهم بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين لقد متغو فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله, وظهر أمر الله وهم كاذبون ومنهم من يقول أذلني ولا تفتنني ألا في فتنة سقطوا وَإِنَّ نَجْشًا لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْهُ وَهُوَ فَرِحُونَ قُلْ إِنْ يُصِبْنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسانا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوي يفرقون.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 يَحْلِفُونَ بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وحق وين يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهدن مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم.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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنه الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي قاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعيد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين, وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَنُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَوْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ صَدْمِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، فاستاذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي ابدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون الطول منهم وقالوا ذرنا نكن ما القاعدين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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الآراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَن قَوْمٍ فَاسِقِينَ الْأَرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وصالح والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعدبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرق بين المؤمنين وإضطلا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا ان إن أردنا إلا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا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 إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أُولِي قُرْبَى كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد يذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون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 ولا يطعون موطع يغض الكفار ولا ينالون من عدو ميلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا إِلَيْهِمْ لعلهم يحذرون يا أَيُّهَا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا أَنَّ الله مع المتقين وَإِذَا ما انزلت سُورَةٌ فمنهم من يقول زادته هذه ايمانا